إن جهنم كانت مرصودا للطاعين مأبا لا بثينة فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميم وغسقا جزاء أوفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا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 الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فما شاء أتخذ إلى ربه ما أبا إن ذرناكم عذاب قريبا يوم يظهر المرء ما قدمت يداه يوم ي مرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب